عليهم غير المنقض عليهم ونظلل آمين الفلا لما را تلك آمين كتاب المبين انزلناه قرانا عربيا قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما اوحينا وَإِلَّا أَكْوَتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إذ قَالَ يُوْسُفُ لْأَبِيهِ يَا أَبَتِ إني, إِنِّي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَةُ كَبُوْرٍ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤيك على إقوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاد ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته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 يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتم وَأَنتم عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ ثُنُ إِا إا